أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليس له اليوم هاهنا حبيب ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون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 119. ولو تقول علينا بعض الأقاويل 110. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه 112. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 113. وإنه لحسرة على الكافرين 114. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 111. فاصبر صبرا جميلا 112. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال ولا يسأل حميم حميما